انظروا ص ي غ ة ا ل م خ ا ط ب ة لرجل من اهل كتاب وعلى طرف ايمان فان خلفه قد اوى المؤمنين ومازالوا في ظله امنين مطمئنين وهم المهاجرون المؤمنون الاولون الى ا ل ح ب ش ة اسمعوا كيف خاطبه النبي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى النجاشي عظيم ا ل ح ب ش ة سلام عليك ر أ ي ت م اختلاف ا ل ص ي غ ة من أ و ل ه ا هنالك سلام على من اتبع الهدى هنا سلام عليك أ م ا بعد ف إ ن ي أ ح م د إ ل ي ك الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن و أ ش ه د أ ن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته أ ل ق ا ه ا إ ل ى مريم البتول كما خلق آ د م بيده بين له صلب ا ع ق ي د ه و إ ن ي أ د ع و ك إ ل ى الله ولم يقل له أ د ع و ك بدعايه ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه على إ س ل ا م إ ن ي أ د ع و ك إ ل ى الله وحده لا شريك له والموالاه على طاعته و أ ن تتبعني وتوقن بالذي جاءني ف إ ن ي رسول الله ف إ ن ي رسول الله و إ ن ي أ د ع و ك وجنودك إ ل ى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى ختمها ا و لان س ل م م على من اتبع الهدى لأن قبلها علمين مذكورين النجاشي والجنود فلعل ل يتبعه كل الجنود يتبعه، سلام الله ورسوله على من على من اتبع الهدى واستجاب لهذه ا ل ر س ا ل ة يقول عمرو الحضرمي حين أ ع ط ي ت ه الكتاب و ق ر أ ه نزل عن سريره وجلس على ا ل أ ر ض ثم قبل الكتاب ووضعه على عينيه وقال أ ش ه د أ ن ه الذي بشر به عيسى بن مريم فإن عيسى بشارة م وان س ى وهو ص ح الحمار ب و إ محمدا بشارة عيسى وهو موسى توراته ورسول وأن بعده صاحب الجمل الحمار فكان بشر نبي يركب بن مريم أي أن في عيسى عيسى قال ل أ ص ح ا ب ه وفي إ ن ج ي ل ه مبشرا بنبي ي أ ت ي من بعده اسم أ ح م د وهو صاحب الجمل أي يركب ولكنه الجمل فآمن ولكنه ق ا ل ل ع م ر الحضرمي إ ن أ ت ب ا ع ي قليل ف أ م ه ل ن ي حتى يكثر جندي ف أ و ف د إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا و إ ن ي لو استطيع أ ن اتيه ل أ ت ي ت ه وخدمته وحملت له نعليه ثم كان في الكتاب أو كان أو مع الكتاب ر س ا ل ة أ خ ر ى هي أ ن يؤمن من عنده من مهاجري المسلمين بمركبين بحريين حتى ي ع و د إ ل ى ا ل م د ي ن ة ف أ م ن من عنده ورجع معهم جعفر بن أ ب ي طالب فوافى وصول جعفر ومن معه يوم فتح خيبر التي سيكون عنها حديثنا في جمعتنا القادمة وعندما جاءه البشير وقال أقبل جعفر قام صلى الله سيكون وعندما جاءه في جعفر نصف اريان اي ليس عليه الا ازار ليس عليه رداء عالي الصدر قام يجر رداءه وراءه وهو يقول وقد بسط ذراعيه والله لا ادري بما افرح ا بفتح خيبر ام بقدوم جعفر فكان عنده قدوم جعفر والمهاجرين من ا ل ح ب ش ة يعدل فتح خيبر فاحتضنه وضمه إ ل ي ه وقبله ولهذا نص حديث و أ ح ك ا م ش ر ع ي ة نطرقها عندما نصل إ ل ي ه ونقف على رسالته صلى الى ل عليه وسلم ل ه إ مقوقس ا ل أ ق ب ا ط في مصر ابن أ ب ي بلتعه مهاجر بدري ولكنه ليس قرشي هو من موالي قريش حمل ر س ا ل ة ح ا ط ب وانطلق إ ل ى مقوقس ا ل أ ق ب ا ط في مصر ف أ د ر ك ه ب ا ل إ س ك ن د ر ي ة وكانت ح ا ض ر ة مصر آ ن ذ ا ك يعني عاصمتها فتوجه إ ل ي ه ودفع إ ل ي ه الكتاب وهذا نص الكتاب يشبه تماما ما خوطب به قيصر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المقوقص عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله أ ج ر ك مرتين تماما كما قال لقيصر وتماما كما قال لنجاشي الحبشه ل أ ن ه م أ ه ل كتاب و ا ل أ ق ب ا ط في مصر كانوا يدينون ب ا ل ن ص ر ا ن ي ة يؤتك الله أ ج ر ك مرتين أ م ا مخاطبته لكسرى فليس فيها يؤتك الله أ ج ر ك مرتين أ س ل م تسلم ف إ ن ت وليت ف إ ن م ا عليك اسم ه فارس هنا أ س ل م تسلم ي ؤ ت ك الله أ ج ر ك مرتين أ ي م ر ة ب إ ي م ا ن ك واتباعك لعيسى و م ر ة ب إ ي م ا ن ك واتباعك لخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم هذا الشرح من عندي ليس في ا ل ر س ا ل ة ا ل ر س ا ل ة فقط اسلم تسلم يؤتك الله أ ج ر ك مرتين ف إ ن توليت ف إ ن م ا عليك اسم القبط أ ي ل أ ن ه عظيمهم وزعيمهم ولم يقل له عليك اسم الروم أ و ا ل أ ر ي س ي ي ن أ و اسم القبط أ ي ل أ ن كل مسؤول عن قوم و أ م ة محاسب عنهم يوم ا ل ق ي ا م ة انظروا انظروا كم هي م ف ر ح ة وكم هي م س ر ة وكم هي وسام شرف أ ن يحاسب المسؤول إ ذ ا كان مسؤول عن كل من كانوا في ظل مسؤوليته يا لها من ح ص ر ة المرء يوم ا ل ق ي ا م ة يثيب ر أ س ه ولو كان وليدا من حول ذلك الموقف ل أ ن ه سيحاسب عن نفسه فقط فما بالكم بمن سيحاسب عن الملايين نعم لذلك قال أ م ي ر المؤمنين عمر ليت أ م عمر لم تلد عمر ليتني كنت ش ج ر ة تعضض أ و ت ب ن ة تؤكل ولا أ س أ ل عن أ م ة محمد يوم ا ل ق ي ا م ة وكم يسعى الناس ا ل آ ن بماء وجوههم و ب أ م و ا ل ه م و ب أ ع ر ا ض ه م تزلفا ليكون مسؤولا أ و ينال مركزا هنيئا ل أ ص ح ا ب المراكز ف إ ن توليت ف إ ن م ا عليك اسم القبط يا أ ه ل الكتاب تعالوا إ ل ى ك ل م ة سواء ا ل آ ي ة التي ختم بها رساله هرقل وكل رجل من اهل الكتاب وعندما قرأت أو قرا أ المقوقص ا ل ر س ا ل ة يقول حاطب اعاد قراءتها وامعن النظر فيها ثم مسكها وتدبر ثم دعا بوعاء منعاج يقال له حق يعني صندوق وطوى ا ل ر س ا ل ة بكل تقدير و ت أ ن و ختم عليها بخاتمه ووضعها في ذلك الحق واستودعها عند ج ا ر ي ة خ ا ص ة له في القصر وامر ب أ ن يكون منزلي في قصره و لم يرد جوابا في تلك ا ل س ا ع ة حتى إ ذ ا كان بعد وقت يعني من النهار دعا حاطبا بعد أ ن استراح من سفره و أ خ ذ ضيافته و أ خ ذ ي س أ ل ه عن أ و ص ا ف النبي صلى الله عليه وسلم وعن أ ح و ا ل ه وحاطب يجيب حتى إ ذ ا استكمل أ س ئ ل ت ه قال لحاطب إ ذ ا كان صاحبك كما تزعم ي ع نبي ي ن رسول مؤيد له معز كما تقول فلم ا لم ي د ع و على قومه اذ خالفوه واخرجوه من ارضه حتى يهلكهم الله يعني ليش ما دعا على اهل م ك ة اللي مرضوش ا م ن فيه واخرجوه من م ك ة فقال له حاطب ايها الملك أ ل س ت تشهد أ ن عيسى رسول الله وكلمته قال بلى قال فلم لم يدع على قومه إ ذ أ خ ذ و ه وهموا بصلبه فيهلكهم الله ولكنه صبر حتى رفعه الله إ ل ي ه وسلمه من أ ي د ي ه م يقول حاطب فسر المقوقص بالجواب وقال أ ح س ن ت أ ن ت حكيم جاء من عند حكيم وهكذا يجب أ ن تكون الرسل أ و السفراء في الاصطلاح العصري أ و من يمثلوننا بالمفاوضات ف أ ق ف ل عليه باب المناقشه ثم قال يا حاطب إ ن ي قد كنت أ ع ل م أ ن ه بقي نبي وانا ا و ا ن ظهوري ولكني كنت أ ع ت ق د أ ن ه يظهر من الشام فها هو ظهر من ج ز ي ر ة العرب يا حاطب كما حدثتني ف إ ن ي أ ج د صاحبك معه آ ل ة ا ل ن ب و ة يعني ح ق ي ق ة أ ن ه نبي معه آ ل ة ا ل ن ب و ة فهو ينبئ بالغيب ويستخرج ما في الضمائر ولكن أ م ه ل ن ي أ ن ظ ر في أ م ر ه و أ م ر ي وذلك الكرسي السحري لعلني إ ن اتبعته لم يتبعني قومي وغضب القيصر فنحوني ع ن السلطان الكرسي من وصل إ ل ي ه أ ص ب ح لا يفرق بين ر أ س ه وقدمه همه الكرسي أ م ه ل ن ي أ ن ظ ر في أ م ر ه و أ م ر ه و أ ك ر م ضيافته أ ي ا م ا فلما ا س ت أ ذ ن حاطب للرحيل دعا المقوقس كاتبه فقال له اكتب ردا على رساله محمد بن عبد الله فكتب فيها وهو يدين بدين اهل الكتاب كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم لان النصارى لا ينكرون ان لله اسماء حسنى بل هم من عكفوا على التثليث أ ص ل ا فقالوا ب ا ل آ ب والابن والروح القدس فلم يستغرب اسم الله الرحمن الرحيم فكتب حاطب فكتب حاطب النبي بسم وأدبا القبض النبي الرحمن الرحيم محمد المقوقس الله المقوقس اسمه اسم إلى لم يقل من عظيم القبض إلى محمد لم يقدم اسمه على من عظيم يقدم ولكن كانت ص ي غ ة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط أ م ا بعد فقد ق ر أ ت كتابك وفهمت ما فيه وما تدعو إ ل ي ه وقد علمت أ ن نبيا قد بقي وكنت أ ظ ن أ ن ه يخرج من الشام وقد أ ك ر م ت رسولك ا ن ظ ر و ا ا ل م ق د م ة لم يقرب فيها من الدين ولم يبعد يعني سياسي مراوغ لم يعلن إ ي م ا ن ه ولم ينكره في آ ن واحد وكنت أ ظ ن أ ن ه يخرج من الشام وقد أ ك ر م ت رسولك وبعثت لك بجاريتين ا ل لهما مكان من القط ب عظيم أ ي مكانتهما في القط ب عظيمه و ب ك س و ة و م ط ي ة لتركبها والسلام عليك لم يعط جوابا عن جوهر وكنه الموضوع من أ ن ه سيؤمن أ و لم يؤمن ر س ا ل ة و د ي ة س ي ا س ي ة هل تعلمون ما معنى ك ل م ة ا ل س ي ا س ة هي اتقان الكذب هذه هي ا ل س ي ا س ة فاكبر سياسي في ا ل م ن ط ق ة يعني اكبر كذاب لذلك يقولون كلينتون سياسي العالم اليوم اي لانه امام الكذابين هكذا ومن سار على شاكلته ا ل ر س ا ل ة اذا لم تفصح اامنت بنا واتبعت ام انك ر خ ب ت ولكنك لم تمزق الرساله ك ك س ر ة ماذا تصنع كالذي يمسك العصا من المنتصف حيث مالت مال معها وتلطف وتودد للنبي خ ش ي ة المستقبل ب إ ر س ا ل الهدايا هذا في ا ل ظ ا ه وفي ا ل ح ق ي ق ة ب د أ س ي ا س ة التلاعب ا ل م ع ر و ف ة عصريا وما معنى السفراء في كل بلد إ ن هم إ ل ا عيون لدولهم يعني أ س ل و ب من التجسس المباح علنا أ م ا إ ذ ا أ م س ك ت د و ل ة جاسوسا ل د و ل ة أ خ ر ى متستر يعاقب يجب أ ن يكون التجسس علنيا فكل سفير هو جاسوس لدولته في ا ل د و ل ة التي يقيم بها اذ ينقل اخبارها اول باول ويمثل دولته فاول من سن هذه ا ل ج ا س و س ي ة ا ل ع ل ن ي ة ا ل م ب ط ن ة بالود مقوقص القبط ارسلت لك بجاريتين له لهما مكان من القبط عظيم اما الجاريتان وقبل ان ن أ ت ي الى تفاصيل ا ل ج ا ر ي ة لنسمع ب ق ي ة ركب حاطب بالهدايا سبع هدايا حتى هدايا المقوقس لم تخرج عن إ ط ا ر الرقم س ب ع ة انظروا <تصفيق> لهذا الرقم كم يلعب دورا حتى هدايا المقوقس للنبي كانت س ب ع ة أ و ل ا جاريتين عظيمتين في القبط وهما شقيقتان ماريا واختها سيرين و س ن أ ت ي على التفصيل بما يخص ماريا لانها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وام ولده ابراهيم وقد اختلف كتاب السير في ان تحمل لقب ام المؤمنين او لا تحمل لان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها العتق ف أ ب ت و أ ص ر ت أ ن تكون ج ا ر ي ة ي ت س ر بها ولكن عندما وضعت ولدها فالولد يحرر أ م ه ف أ ن ا أ ق و ل أ م ن ا م ا ر ي ة ا ل ق ب ط ي ة وهذا هو ا ل أ ر ج ح و ا ل أ ل ي ق في مقام زوج النبي و أ م ولده إ ب ر ا ه ي م إ ذ ا كانت أ م ابن النبي أ ل ا تكون أ م ن ا نحن ونحن خدام ا ع ا ل ي ابن النبي فهي أ م ن ا م ا ر ي ة مكانتهما في القبط راهبتين اختارهما المقوكس ليكونا في قصره وكان من علماء ا ل ن ص ر ا ن ي ة حتى اتقنتا علم ا ل ن ص ر ا ن ي ة لم يكن يعدهما ليرسلهما, ليرسلهما الى ا ل م د ي ن ة لا بل كان هذا الاعداد مسبقا وشاء القدر ان يختارهما فاعدتهما يد ا ل ق د ر ة ليكونا ه ل ا لدخول بيت ا ل ن ب و ة فخير راهبتين في النصارى ولهما مكان عظيم الجاريتين رقم واحد اثنين طبيب وقيل خادم خصي ولكنه يحسن الطب فعلى خلاف بعض كتاب السير نعتبرهما اثنان و إ ذ ا وفقنا بين ا ل أ ق و ا ل هما واحد هو العبد ا ل خ ص ي مرافق للجاريتين و م ع ن ى خ ص ي و أ ج ب أ ي منزوع عنه آ ل ة ا ل ر ج و ل ة وهذا ش أ ن من يتعبدون عندهم و يترهبنون اذن هو في ا ل أ ص ل راهب ولكنه يتقن الطب والذي فرق بينهما قال طبيب وعبد الحصي أ م ا الحق أ ن ه طبيب عبد الحصي الاثنان معا ألف مثقال من الذهب هدية للنبي ألف مثقال من الذهب بغلة شهباء وقد سال حاطب ماذا يركب عندكم نبيكم قال يركب ما تيسر له يركب الفرس ويركب الجمل ف ر ويركب س ا ل ويركب الحمار ولم تكن العرب تعرف ا ل ق غ ا ل ل أ ن ه ا كانت في أ ر ض الروم هنا تهجن تهجينا بين الفرس والحمار ف أ ر س ل له ب غ ل ة ب غ ل ة الشهباء سماها النبي دلدل وكان من سنته وخلقه أ ن يسمي كل شيء له ف ي ه ارتباط وتعامل يسمي لباسه يسمي سلاحه يسمي دوابه اسمها دلدل وارسل له زق من عسل اي وعاء كالذي كان يوضع فيه السمن قبل عشرات من السنين وعاء من الجلد يصنع من جلد الانعام زق مملوء بعسل من عسل بنها ق ر ي ة في صعيد مصر اسمها بنها وعسلها افضل انواع العسل ل ك ث ر ة الازهار فيها وتنوعها زق من عصر س ت ة س ي ا ب وفرش من نسيج مصر من كتانها وقطنياتها وفرش اي بسط س ب ع ة بعض العود والند ي والمسك س ب ع ة اصناف من الهدايا سار موكب حاطب بهذه الهدايا وعلى ر أ س ه ا ا ل ر س ا ل ة وسار بالجاريتين وفي الطريق يحدسهما عن هذا النبي وعن هذا الدين في الظاهر ان الجاريتين اكراما لمحمد كي تخدماه واختارهما ذات مكان في القبط ك أ ن ه يقول له اقدس ما عندنا في مكانه هاتين الراهبتين نرسلهما لك خادمتين يعني و ك أ ن القط كلهم في خدمتك إ ذ ا ظهر أ م ر ك فنحن قد أ خ د م ن ا ك أ ع ز م ا عندنا و ك أ ن ه م كانوا على ق ا ع د ة ا ل إ ن س ا ن أ غ ل ى ما نملك ف أ غ ل ى ما عندي خير جاريتين راهبتين في قصري أ ج ع ل ه م ا خادمتين لك أ ي ود وتقرب أ ك ب ر من هذا هذا في الظاهر وفي ا ل ح ق ي ق ة عند الذين نور الله بصائرهم ممن سبقوني من اهل العلم والتحقيق وانا على مذهبهم لم تكن مجرد اكرام و هديه بل كانت س ي ا س ة التجسس ا ل م ع ر و ف ة في عصرنا فالجاريتان او الراهبتين معدتا اعدادا تماما لتكونا ولاءهما للمقوقس وعندما ي د خ ل بيت ا ل ن ب و ة ويكونا في خ د م ة النبي سيطلعان على كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة تدور في بيت المسلمين ا ل أ و ل وهو بيت النبي إ ذ ن تكونان عينا للمقوقص اولا من ح ق ي ق ة أ ن ه نبي أ و غير نبي ثم ماذا يعد في ا ل أ ي ا م ا ل م ق ب ل ة وكذلك الطبيب فعندما وصل الجميع إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة و ق ر أ النبي صلى الله عليه وسلم او قرا عليه لانه لا ي ق ر أ ولا يكتب ولكنه استاذ العالمين جل الذي علمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بالوحي علمت يا سيدي بالوحي علمت لا بالقرطاس والقلم ا ل و ح ي ا ق ر أ فكان اهلا لكل علم بسر ا ق ر أ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ق ر أ ت عليه ا ل ر س ا ل ة وحدثه حاطب ش ف ا ه ة وقدم اليه ما في الركب من هدايا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم كل الهدايا إ ل ا ما في البسط من صور الصلبان فقد كانوا يضعون ص و ر ة الصليب في الفرش والبسط فما كان فيه ص و ر ة صليب ا ك ف ر وقبل الجاريتين ونظر فيهما فحسنت فراسته صلى الله عليه وسلم كيف لا وهو أ ص د ق خلق الله ف ر ا س ت ا فاختار لنفسه ماريا و أ ه د ى أ خ ت ه ا سيرين لشاعره المعروف حسان بن ثابت ا ل أ ن ص ا ر ي وقبل باقي الهدايا وسر بالعسل ل أ ن ه شفاء كما هو منصوص عليه ب ا ل ق ر آ ن الكريم وعلى الذين أ ث ب ت و ا ر و ا ي ة الطبيب أ ن ه طبيب قال نحن لسنا ب ح ا ج ة إ ل ى طبيب نحن قوم لا ن أ ك ل حتى نجوع و إ ذ ا أ ك ل ن ا نقوم دون الشبع فرد الطبيب و أ ي ض ا إ ن صحت هذه ا ل ر و ا ي ة و أ ن ا لست بمقام الترجيح الان وقبل ب ق ي ة الهدايا واختار لنفسه ماريا وحديثنا عن ماريا فاما المقوقس فلم يسلم ومات على نصرانيته انظروا مته لو كان ينهي الاسلام ا ذ ا الجاريتين ليستا م و د ة ولكنهما خرجتا من يديه لو اراد الايمان وتيقن بما ت أ ت ي ه من اخبار أن ماريا أصبحت ماريا زوجة لقاده ل وولدت له ولدا ولها المكان ن وآمنت ب ي و د ص ت تتلمذ وهي يده خير في ر من علم ن على ص ن ي ت ه ل ق ا ذلك ل ل إ ي م ا ن ولكنه لم يؤمن ثعلب مراوغ مات على نصرانيته في و ل ا ي ة ع م ر بن العاص أ ي في خ ل ا ف ة عمر بن الخطاب لم يسلم واخبر عنه النبي وصدقت نبوءته قال انه ثعلب م ر ا ر ما امن ولا دخل الايمان قلبه فمات على ن ص ر ا ن ي ة ن أ ت ي لماريه عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام فاسلمت فعرض عليها هي هديه اذا هي م م ل و ك ة ع ر ض عليها ان يعتقها ثم يخطبها لنفسه فيتزوجها ويضمها الى امهات المؤمنين فتصبح زوجا لرسول الله واما للمؤمنين فاعتذرت بادب ولطف لانها كانت لا تزال تريد ان تؤدي مهمتها ورسالتها فخشيت لان الزواج على حقيقته ه وهي يجوز ي من مقدس اهل كتاب لباطن مقدس لا ف ا ل م خ ا د ع ة والغش اما الان وهي ج ا ر ي ة يتسرى بها النبي متى شاء اذا هي لم تلتزم معه برباط مقدس الزواج رباط مقدس اختارت واستعذرت النبي ان تبقى م م ل و ك ة للنبي يتسرى بها متى شاء ولا تصبح ع ت ي ق ة واعتذرت لذلك بقولها لقد تعودت نفسي يا رسول الله على ذل الرق و ا ل ع ب و د ي ة في الرهبانيه ة وانا أحب ان احب ابقى ك ذ ا حتى تبقى نفسي أقرب إلى خدمتك. فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم في دار الحارس بجوار المسجد ولما شعر صلى الله عليه وسلم ب ش د ة غ ي ر ة ازواجه وعلى ر أ س ه م الصديقة بنت الصديق ع ا ئ ش ة ام المؤمنين التي تقول ما كان اشد علي من ا م ر أ ة دخل بها رسول الله مثل ماريا شعر النبي ب ش د ة غيرتها فنقل ماريا الى العوالي عوالي المدير حتى لا ترى عائشه سقف بيتها ولا جداره فضل عن ان تراه تقول ع ا ئ ش ة فلم ما سبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و ب ش د ة غ ي رتي حتى قد بلغ بيل جزع و ا ل جزع ش د ة الخوف ا ل م م ز و ج ة ب ا ل ح غ ن قالها الى العوالي ثم اصبحتها ي أ ي الى العوالي و كان ذلك اشد علي ي شو و س لا جيران بن رضى ولا بعاد بن رضى قال فكان اشد عليه وما زاده ش د ة الا ا ن ط ر ق اسماعنا بان ا ل ق ب ط ي ة ا ل م ص ر ي ة قد حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم سر ا ل ن بهذا ي ب الحمل وانظروا الى هذه ا ل م ش ي ئ ة ا ل ا ل ه ي ة حين نجمع بين القديم والحديث في ا ل س ي ر ة ثم ن أ خ ذ منه ا ل ع ب ر ة سبحان الذي أ م س ك ا ل ذ ر ي ة عن إ ب ر ا ه ي م عليه السلام فلم تنجب له س ا ر ة حتى بلغ ا ل ش ي خ و خ ة وكانت هي ع ا ق ر ثم يهدى اليه ج ا ر ي ة أ ي ض ا ق ب ط ي ة مصريه اهديت لمن بزوجته ساره وساره اهدتها لابراهيم فلما بنى بها حملت باسماعيل فكانت ج د ة العرب الاولى ك ب ط ي ة ثم الان رقم سيدتنا ماريا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رقمها الان ت س ع ة ا م تسعه هي ا ل ز و ج ة ا ل ت ا س ع ة ا ل ز و ج ة ا ل ت ا س ع ة سبقتها زوجات ن س ت س ن ي خ د ي ج ة رحمها الله ورضي الله عنها اذا عند النبي س ب ع لم تحمل منهن و ا ح د ة من رسول الله لا البكر ع ا ئ ش ة ولا الشابات مثل جويريه ا ب ن ة سيد بن المصطلق لا ولا حفص ة بنت عمر التي كانت في ا ل خ ا م س ة والعشرين من العمر ولا بنت ساد الركب أ م س ل م ة ولا غيرها كل هاته النساء لم تحمل ولم ينتعش رحم و ا ح د ة منهن بجنين من أ ط ه ر مني من أ ف ض ل نبي ورسول على ا ل إ ط ل ا ق ح ك م ة إ ل ه ي ة حتى ت أ ت ي هذه ا ل ج ا ر ي ة ا ل ق ب ط ي ة التي أ ص ب ح ت أ م ن ا وسيدتنا فما يمضي على وجودها في بيت ا ل ن ب و ة إ ل ا ت س ع ة أ ش ه ر حتى يشيع ا ل خ م ر بالحمل وتسعه أ ش ه ر أ خ ر ى واحتفل بيت ا ل ن ب و ة باستقبال إ ب ر ا ه ي م عليه السلام فكانت ز و ج ة إ ب ر ا ه ي م ا ل أ و ل أ ب و ا ل أ ن ب ي ا ء ه د ي ة من مصر أ ن ج ب ت له إ س م ا ع ي ل وكانت ز و ج ة النبي التي ولدت له بعد خ د ي ج ة ت ب ط ي ة من مصر ولدت ولدا سماه النبي ابراهيم تيمنا بابيه ابراهيم فيا لها من م ف خ ر ة ل م ا ر ي ا واحتفلت ا ل م د ي ن ة كلها بهذا المولود حتى اولم كل بيت في ا ل م د ي ن ة من مهاجرين و ع ن ص ا ر فرحا بهذا المولود وقدموا الى النبي صلى الله عليه وسلم خير ماعزهم ليكون لبنا يرتوي ويتغذى عليه الرضيع مع لبن امه فانظروا ماذا صنع النبي اختار سبع شياه او سبعا من الماعز سبع. ليرضع الصبي لبن سبع من الماعز وربطت في صحن دارها تشرب الام واذا ضعف لبنها تزود الصبي بشيء من هذا الحليب حليب المعز عدد س ب ع واصبح النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم لا بد ان يعرج على بيت ماريا في كل يوم فيقضي س ا ع ة او ساعتين يسر ب م ش ا ه د ة الصبي وقد اشرف النبي او جاوز النبي الستين من العمر فهو في ب د ا ي ة او ن ه ا ي ة الستين ومطلع الواحد الستين من العمر ويرزق غلاما يكون محببا للنفس وعندما مضت اشهر واتضحت معالم الصبي كان لا يستطيع احد ان يفرق بين صورته و ص و ر ة النبي صلى الله عليه وسلم نسخة عنه نسخة صلى الله عليه وسلم فكان يسر به ويلاعبه لانه شبيه به وهو يعلم انه لا نبي بعده ولكن احب ان يكون له ولد ف ط ر ة ب ش ر ي ة و ا ن ظ ر ي ولا اريد ان ابسط القول خ ش ي ة ان نقع بما وقعنا به قبل س ب ع ة شهور من س ل ب ي ة الفهم عند البعض اننا اذا نقلنا و س ا ئ ق س ي ر ة ظن الناس أ ن ن ا نجرح ونقيم ونخطئ ونصوب لا ننقل فقط وليس السامعين ب أ ك ث ر أ د ب ا مع بيت ا ل ن ب و ة من خطيبهم المتكلم لا اقنعوا تماما ولكن لتعلموا ف ط ر ة البشر وكم كان يعاني النبي صلى الله عليه وسلم في م ع ا ل ج ة هذه ا ل أ ن ف س حتى في بيته الخاص وبلغ الصبي من العمر اشهرا او قارب العام ووضحت معالمه و ر أ ت ه كل ازواج النبي زرنا ماريه و ه ن أ ن ه ا بالصبي و ر أ ي ن ه و ح م ل ه وتوددنا اليه الا ع ا ئ ش ة الا ع ا ئ ش ة فاراد النبي ان يكون هذا التقدم وجبر الخاطر من طرفه علم ما تعاني ع ا ئ ش ة اذ ب ن ا بها وهي ا ب ن ة تسع سنين وهي لا تزال في, في بيت ا ل ز و ج ي ة ولم تحمل و ا ل م ر أ ة تتوق الى الولد فان كيانها هي ان تكون ا م حمل الصبي بين ذراعيه و ا ت ا به من العوالي الى المسجد النبوي ودخل ح ج ر ة ع ا ئ ش ة وقال لها وهو يبتسم بالسرور النبي م ا ب ع ر ف ك ا ي د ة النسوان وزدام ا لا ي س و ل لا يوم هو اجل واسمى وارفع من ذلك صادق فيما اقدم عليه صادق اصدق ل فيما قال ل ع ا ئ ش ة قدمه اليها بين ذراعيه وهو يقول انظري ا ع ا ئ ش ة كم هو شبيه برسول الله فما كان منها إ ل ا أ ن دفعت ا ل ص ب ي ة في حجر النبي ب ك ت ا يديها و أ ش ا ح ت ب و ج ه وقالت لا أ ر اراه ه يشبهك في شيء لا أ يشبهك في شيء ماذا كان موقف النبي مكارم أ خ ل ا ق ا ل س ي ر ة ل ل ت أ س ي لا للتسلي بالله عليكم لو أ ي رجل فينا حتى الخطيب الذي ي ح ب ك م على ذلك تصرفت احدى زوجات ي هذا التصرف ماذا سيكون موقفه لا شك انه غير غير مرض على الاقل وسيكون له صداه فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان زاد ا ب ت س ا م ة وقال يغفر الله لك والله انه لاشبه خلق الله برسول الله والله انه ل أ ش ب ه خلق الله برسول الله وخرج من بيتها مسرورا غير مغضب ورد الصبي إ ل ى أ م ه وهو يعرف ويعلم ماذا يدور في صدر ع ا ئ ش ة من غيره وهي ط ب ي ع ة في النساء فعذرها ولم يعنفها ب ك ل م ة و ا ح د ة صدق من قال فيك إ ن ك لعلى خلق عظيم فعاش الصبي ثمانيه ة عشر ش ر ا ثمانية سنة بنص ثمانية عشر شهرا وبلغ ا ل أ ق ب ا ط أ ن ابنتهم ماريه أ ص ب ح ت زوجا لرسول الله و أ م ا للمؤمنين و أ م ا لابن النبي وقد أ ن ج ب ت ولدا فوسقت ا ل ع ل ا ق ة م ص ا ه ر ة ق د ي م ة و م ص ا ه ر ة ج د ي د ة ولم يغب عن ذهن النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لاصهاره م ك ا ن ة فاوصى بهم خيرا وسناتي عليها في محلها فقد اوصى بهم خيرا حين تفتح بلادهم على ا ي د المسلمين وقال ان لهم نسبا ورحما عاش الصبي ث م ا ن ي ة عشر شهرا وفي ذات يوم يزف الخبر المؤس المزعج للنبي ان ابراهيم يفقد حيويته سريعا شيئا فشيئا فاسرع الى بيته ووجده بلا مرض مسبق وجده قد خفت حركته وقد تغير لونه واخذ يجود بانفاسه شيئا فشيئا فوضع الصبي في حجره وهو يقول يا إ ب ر ا ه ي م إ ن ا لا نملك لك من الله شيئا إن لا نملك لك من الله شيئا. ان م من ل لك الله ك شاء ي ئ إن ش ا أ ب ق ا ك و إ ن شاء قبضك وفي قلبه يرجو له البقاء وحشرج الصبي وفاضت روحه بين ذراعي أ ب ي ه وبكى النبي بصوت مسموع وحوله أ ص ح ا ب ه فلما سمعوا نشجه وبكاءه و أ خ ذ ت دموعه تتساقط من لحيته على وجه الصبي الميت أ ر ا د و ا ان يواسوا نبيهم فقالوا يا رسول الله أ ل م تنهنا عن هذا و أ ن ت رسول الله فقال بصوت مسموع وعال وفيه ن ب ر ة الزجر والاستغراب لا ما عن هذا نهيتكم انما نهيتكم ان يشق المرء جيبه وان ي س ك وجهه وان يقول ما يغضب ربه اما نحن فانا بقضاء الله راضون ولا نقول ما يسخط ربنا بل نقول انا لله وانا اليه راجعون وانا لشراق ابراهيم لمحزونون ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ا ولكننا لا نقول إ ل ا ما يرضي الله وجهز إ ب ر ا ه ي م بغسله وكفنه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هو و أ ص ح ا ب ه وحمل إ ل ى البقيع و أ و س د ه صلى الله عليه وسلم بكفيه الشريفتين في قبره وسوى عليه التراب وعندما وقف يبلل قبره بشيء من الماء ويدعو له ا م ت ل أ ت السماء غيوما في اطرافها وكسفت الشمس يقال للقمر خسوف وللشمس كسوف كسفت الشمس فلما كسفت الشمس قال بعض المتحمسين المسمين بالمتهورين قد يسيء المتهور وهو يريد الاحسان قال بعض هؤلاء المندفعين بالتهور الله اكبر كسفت َُِِ الشمس لموت ابراهيم لازال النبي على قبر ولده ومحزون كما قلنا واذا به لا يسكت عن شيء يصيب شائبه وخللا بالتشريع ولو كان من اجل مقامه ومقام ابنه واذا به ينفغ يديه من التراب ويلتفت الى اصحابه ويقول من يقول هذا ان الشمس والقمر ايتين من ايات الله لا ت خ س ف ا ن ولا ت ك س ف ا ن لموت احد ولا لولادته فاذا ر أ ي ت م ذلك فاستغفروا الله واهرعوا الى الصلاة وهرعوا الى الصلاه、تشريع. مش اولا مشاني ا هذا ف ه ر ع و ا الى ا ل ص ل ا ة فانصرف بهم عن قبر ه عن قبر ولده ابراهيم الى المسجد ليصلي ص ل ا ة الكسوف ولم تكن قد كسفت قبل ذلك اليوم في ا ل م د ي ن ة ابدا فكانت ا ي ة غ ر ي ب ة و ظ ا ه ر ة فشرع لهم ص ل ا ة الكسوف ثم انصرف الى بيت ام الصبي المتوفى الى امنا م ا ر ي ه فوجدها تبكي وكاد البكاء يفطر قلبها كم فرحت حين كانت أ م ا لابن النبي وكم فجعت حين سلب ا ل آ ن منها فقال يواسيها وهو أ ص د ق من نطق ا ل م و ا س ا ة لا تخرج عن الصدق مش امداهنت كلام زينه ورا ل ش ب ه ا ر ا ت لا فقال لها يا أ م إ ب ر ا ه ي م أ ل ا يرضيك بأن ل ه ر ي ن مرضعين من ر يعني يبشرها أن إبراهيم ليس هنا في ي الآن الجنة ب ش ه ا أن إ ب ر ا ه ي ليس م ه ن ا ف ي ا ل ت ر ا ب جسده ه ن ا ن ق ل ت حقيقته إلى ا ل ج ن ة ر و ح ه ه ن ا ك ألبست ج س د الجنه آخر حضر وقد أو هيع ا ل ومن ك ن ضئرين أي ر ب ي ي ت مرضعتين في اجل ل ن من ة ا آ ن مش وحده الجنه أمين في ة فواس ل أ وحقق التشريع وفقد ولده إ ب ر ا ه ي م قبل وفاته بقليل ل أ ن ه قد ولد والنبي في عام الستين أ و ب د أ في الواحد والستين وانتقل, وانتقل الصبي بعد عام ونصف أ ي قد بلغ النبي منتصف ا ل ث ا ن ي ة والستين فلم يعش ي بعده طويلا فلحق, فلحق صلى الله عليه وسلم بربه وهو في تمام ا ل ث ا ل ث ة والستين إ ل ى ت ت م ة حديثنا إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة ادعوه و أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة